فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وصفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما س و آ ت ه م ا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ي يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم ت س ت ك ب ر و ن أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه ادخلوا ا ل ج ن ة لا خ و ك عليكم ولا أ ن ت م تحزنون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 وقالوا لنا وإن هذه ه ت ص ب مهما سيئة بموسى يطيروا ومن م ع ألا إ ن ط ا ئ ر ه م ت ن ا به من آ ي ه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المختلين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 وختار ا موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة قال ر ب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل وياي إ أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء من ا إن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خصياتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 و ل ا ف ت ا ه م ا صالحا ي س ر ق له ش ر ك ا ء ف ي م ا ق ت ا ه م ا ف ت ع ا ل ي س ل ق و ن ويسرقون ي ش ر ك و ن ويسرقون و ي س ر ق و ي س ر ق و ن ويسرقون ويسرقون و ي س ر ق ي س ر ق و ن و ي س و ن و ي س ر و ن و ي ر ق و ن و ي س ر ق ن و ي س ر ق ن و ي ر و ن و ي ر و ن و ي س ر و ن و ي س ر ق و ه و ي ل ر ق و ن ويسرقون ويسرقون و